انا مشتاك للماضي سوال بذلك رماضينا وانا الماضي في مرت بي مرتبي وسأنسه بشاطينا إذا لاحت لي الذكرى يهل من عيني على أطلال مجلسنا وباقي وانس تهفينا أنا مرت بالصدفة وتحرك كل ما فيني أنا مشتاة از ماضي زمان انجا اذكرت الجلسة هل عصير ظل البيت غلبينا وشوف جار فيه الدلال حوله رب عتاكيني هذا عمي وهذا خالي وابوي اللي حاكينا كلام كل كلمة حسناه حاكيني انا مشتاك ماضی يا من مضت متعود كرام وعز رابينا على وضح النقا يمشوني لولا الموت ماشيني زمان يدفق الفنجال على السلم امتحامينا وكل لازم حدا وردي يلقوا جليني أنا مشتاة في الماضي زمان جاء مصيرك ما نن فيه محتاجة ما مد الغرب يدنا ربو على الكل حاجاته بسرعة وقت يقضيني أهل نخوة وهل فزعة وهل تبين فعل طيبهم ولا فيهم رديني أنا مشتى الماضي زمان جاء تصير قوات على مهي جيرات مثل هاليوم جيران تبانينا ولا يدري بجيران أهل أو بل گذری زمانی